ليظهره على الدين كله على الدين كله ولو كره المشركون يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنقكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم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 صار الله فآمن الطائف سنندني اسرا الى وكثر الطائفه فايدنا الذين امنوا على عدوهم فاصبحوا ظاهرين